بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ابنائي وحفدتي طلاب العلم مما لا شك فيه ان المحاضرتين السابقتين قد اشتملتا على دروس هامه جدا في قواعد اللغه العربيه كالجملة الفعلية وكل ما يتصل بها من تقسيمات الإجساء والفاعل وهكذا ثم الكلام عن المفعولات بجميع أنواعها وإسماء الأفعال وأنحينا المحاضرتين بالكلام عن الممنوع من الصرف كل هذه الدروس أرجبت عليه أن أضع أمامكم التدريب الثاني للوقوف على مدى ما فهمناه والتأكد من المعلومات. فهي بناء التمرين الثاني ومحاولة الإجابة عن الأسئلة. من كتاب من كل بستان زهرة للأستاذ معوض جاد وتحت عنوان أداب المجالس. أذاري أن تجالس أمراً بغير طريقته فإنك إن تلد الجاهل بالعلم لم تجب على أن تضيع علمك وتؤذي جليسك وألم أنه لا علم تذكره عند غير أهله إلا عابوه وحرصوا على أن يجعلوه جهلا واتخذ فرحا عند المحزون وان تكلم جليسك حديثا تنكره فلا يكونن منك التجذيب الاسئله اضفد الشكل ما تحته خط مع بيان السبب خطوط تحت كلمة جليسك تؤذي جليسك تحت جليسك وتحت كلمة لا علم علم وتحت كلمة حرصوا وأن يجعلوا وعند المحزون المحزون ثانياً استخدم من العبارة ما يلي: ألف مرادع مرفوعاً وآخر منصوباً وثالثة مجزوماً ب حرف نافخاً واذكر خبره ونوع الخبر جيم نفعولاً به ويذكر علامة نصبه دال مفعولا فيه وضبطه بالشكل. نائبا عن الفاعل، نائبا عن المفعول المطلق، نائبا عن المفعول المطلق مع بيان نوعه. وفعل ناسخا وذكر اسمه وخبره. زي. اسم فعل وبين نوعه فعلين مبنيين على علامات مختلفة ضميرين متصلين مختلفي المحل انتهت هذه وبعد هيا بنا نواصل دروسنا النحوية مع ما, ما تبقى من المنصوبات الحال اسم ناكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به عند حدوث الفعل كانك تسال كيف حدث هذا تجد الجواب على كلمه كيف هو الحال مثلا رايت الطيور مغرده كيف رايتها حاله كونها تغرد وكذلك كاي كومي ديناموس وهكذا وللحال الحال عده انواع حال مفرده جمله شبه جمله الحال المفرده تطابق صاحبها في كل شيء واجهنا الصعاب اقوياء اقوياء على تكوننا اقوياء ذاكر مروان الدروس نشيطا شويه مفرد مع مفرد جمع مع جمع وهكذا فالحاله المفردة تطابق صاحبه رأيت والد سعيدة مسرورة. الحالة المفردة منصوفة بعلامة من علامات النصب السابق ذكرها. أما الحالة الجملة أو شبه الجملة فتكون أن في محل نصب. والجملة سواء كانت اسمية أو فعلية واشترط. أن تشمل على رابط يربطها بصاحبها تقول أديت الصلاة وأنا خشع في رابط رأيت محمدا يذاكر الدروس أو دروسه في رابط والحال شبه جملة إما جار ومجور وإما زرف ومضفئ رأيت عمارة في المصلى رأيت العصافيرة فوق الشجرة في المصلى جره مجرور وفوق الشجرة صرفه مضف إليه وكل ده في محل نصب حال قد تتعدد الحال في الجملة مثلا نقول خرأت القصة مستمتعا يعجبني اسلوبها مستمتعا ادي حال مفرد ويعجبني اسلوبها ادي حال جملة بس احذرناك تضيف اعلامة عاطف الواو مثلا وقد تقدم الحال على صاحبه او على فاله فنقول بزغ ساطعا القمر القمر او ساطعا بزغ القمر فالجمله الاولى تقدمت الحال على صاحبها الجملة الثانيه تقدمت على الفعل نفسه ننتقل الى المستثنى أو أسلوب الاستثناء فالمستثناء اسم يذكر بعض اداه من أدوات الاستثناء وهي إلا غير سوى خلا عدا حاشا ما خلا ما عدا ويتكون أسلوب الاستثناء من المستثناء من الأداة المستثناء حذر الطلاب إلا طالبا مستثنى منه الطلاب لا ده هنا إلا المستثنى طالبا المستثنى بعد إلا له ثلاث حالات أو ثلاث أوضاع إما أن يكون كالجملة السابقة تام مثبت وإما أن يكون تام لكن منفي وإما أن يكون ناقص ومنفي فالتام المثبت المشخصنا بعد إلّا واجب النصب واجب النصب ولكن التام بس منفي له قواعد إما مستثنى منصوب وإما بدل من المستثنى منه إن كان مستثنى منه مرفوع ومرفوع ومنصوب منصوب, منصوب مجرور مجرور وهكذا بدل والبدل من التواجع النوع الثالث الناقص المنفي المستثنى بعد إلا يعرف حسب موقعه في الجملة كأن ما فيش نفي ولا استثناء يعني وفي نأداة النفي وعدة الاستثناء نشوف وضعه في الجملة بوارب ايه ناخد الامثلة ذاكرت دروسي الا درسا تام ومثبت فدرسا مستثنى بعد الا واجب النصب نوع الثاني ما حضر التلاميذ الا تلميذا او منفي نفي واشتثناء ما وإلا فهنا إلا تلميذا واستثناء منصوب وممكن ما حضر التلاميذ إلا تلميذ بدل المرفوع لأن حضر فاعل والتلاميذ فاعل مرفوع يبقى تلميذ بدل مرفوع ناخد النوع الثالث اللي هو الناقص المنفي ما محمد إلا رسول شيل ما وشيل إلا تلاقي محمد مفتدى ورسول خبر طيب ما قلت إلا الحق شيل ما وشيل إلا تلاقي قلت الحق فعل وفاعل ومفعول يبقى الحق مفعول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شيل ما وإلا أرسلناك رحمة يبقى مفعول مطلق. ننتقل الى المستثنى هذا غير وسوى غير وسوى الاداتين تأخذان نفس الاعراب او حكم الاعراب الموجود مع المستثنى بعد الا اللي احنا لسه يجينه دلوقتي حالا يعني نبص في تام ومثبت وتام ومن فيه وناقص من في ون هذا الوضع ونطبقه على غير وسوى غير حتزحر عليها علامات الإعراب وسوى حتبقى العلامات الإعراب بعلامات مقدرة وما بعد غير وسوى دائما وأبدا مضاف إليه مجرور. شوف الأمثلة تفوق التلاميذ غير تلميذ ده تم مثبت يبقى غير واجبت النصب وتلميذ المطافة إليه ناخد النوع الثاني ما غاب التلاميذ غير تلميذ منفي تام منفي يبقى غير إما منصوبة وإما ما غاب غيره ستبقى فاعل وتلميذ تلميذ مضاف إليه بعد غير وسوء تلميذ مضاف إليه مجرور ما غاب غيره تلميذ فاعل غاب غيره ما رأيت غيره مفعول وتلميذ مرض مضاف إليه مجرور بقى عنده الاستثناء خلا وعدى وحاشا بدون ما أو ما خلا وما عدى هذا وعدا وحاشا بدون الماء لا وضعين. المستثنى بعدها اسم مجرور وتبهية حروف جر. المستثنى بعدها منصوب على أنه مفعول به هي أفعال ماضية والفاعل ضمير مستتر. تقديره هو أو هي حسب الجملة ويبقى ما بعدها مفعول به. نشوف مثالين فهمت النحو خلا درس جر ودرس درس مجرور أو فهمت النحو خلا درسا يبقى هنا خلا فعل ماض والفعل ضمير مستتر التقدير هو درسا مفعول به منصوب أما إذا أضيف إليها ما ما خلا ما عدا فالإسم بعدهما مفعول به منصوب كل شيء ما عدا الله باطل ما عدا الله يبقى ما خلا وما عدا افعال ماضيه فعل ضمير مرتفع وما بعده مفعول به ما خلا ما عدا مفعول يعني كلها ما ماته. ما ما خلا ما عدا مفعول نترك الاستثناء و نتكلم عن المنادى المنادى هو اسم ظاهر يذكر بعد اداه نداء لطلب اقبال مسمى وادوات النداء يا اي هيا أي الهمزة يا ننادي بها كل منادى ايا وهيا ننادي بها على البعيد اي والهمزه ننادي بها على القريب عرفنا الأدوات، يبقى يا لأي شيء حتنادي، إنما أي حتصي ال واحد على شيء بعيد، أي والهمزة بننادي على شيء قريب قريب. حجوبا أنواع المنادى وحكم كل واحد منه. في منادى واجب النص. وفي منادى مبني على ما يرفع به نعين واجب النصب ان يكون مضافا او شبيها بالمضاف او نكرة غير مقصودة نكرة غير مقصودة اما المبني على ما يرفع به العلم والنكرة المقصودة نشبه واجب النصب المضاف يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن انا احبك كثيرا شاديه المضاف يا حافظا للقرآن ما اسعدك يا حافظا للقرآن ما اسعدك نكرة غير مقصودة يا مصريين انتم تحبون الوطن اي مصري نكرة غير مقصودة يبقى الثلاث انواع دول منادة واجب النصب المبني على ما يرفع به العلم او النكرة المقصودة نشوف العلم يا عمار كيف حاله يا مروان ابشر بالنجاح يا احمد انت متفوق كل الاعلام مبنيه على ما يرفع به النكره المقصوده نكره بس نقصدها برضه مبنيه على ما يرفع به يا طالب اعطني قلمك لحظه اهو مقصوده يبقى في واحد انا بتكلم معاه هو بس مش عارفه هو نكر اه بس بش انا بشاور عليه واقصده يا طالب اعطني قلمك لحظة يبقى عرفنا ادوات النداء وعرفنا انواعه المضاف والشبيه والنكره المقصوده واجب النصب اما العالم والنكره المضاف والشبيه بالمضاف النكر الغير مقصوده واجب النص اما العلم والنكره المقصوده مبني على ما يرفع به اذا اردنا نداء ما فيه أل نعمل ايه اتينا قبله بنفطه اي او أيك يا ايها التلميذ الذاكر يا ايها التلميذ سنأتي قبل منه بلفظ أل أو أيته وممكن نجيب اسم إشارة مناسب يعني احنا قلنا يا أيها التلميذ أو يا أيتها البنت ممكن يا هذا واجب يا هذا واظب على الصلاة ما عدا لفظ الجلالة نقوله عادي جدا يا الله يا الله وفقنا لما نحن فيه من عمل وقد تحدث اداه النداء احيانا من الجنه للعلم بالمنادى او للقرب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ننتقل إلى التمييز التمييز يذكر بعد مفهم لازاله ابهامه ولتوضيحه وبيان المراد منه اشتريت جراما ما نعرفش ايه نوعه او اشتريت كيلو ما نعرفش ايه عنبا ولا تفاحا ما فاذا ذكرنا اسما ازال هذا الابهام فهو التمييز اشتريت جراما ذهبا هي. فكلمة جيراما مفهمة تصلح لأشياء كثيرة وكلمة ذهبا أزالت الإفهام ووضحت المراد منه وعلى هذا في التمييز نوعان ملفوظ وملحوظ يعني ما نتعبش نفسنا الملفوظ اللي هو الأشياء الحسية اللي احنا عارفينها وبنشوفها وبنلمسها أما في الأشياء المعنوية يعني المنحوظ الأوزان الأوزان درهم كيلو كنتار الكيل ردب كيلة قدح المساحة متر ذراع فدان العدد اللي هي اسماء العدد وتمييز العدد قصة قصه حدوته لوحده وعايز له محاضره لوحده عايز شرح ان شاء الله وبدقه وطبعا حكم الاعراب منصوب منصوب ويجوز جره بمن او بالاضافه يعني انما هو حكم اساسا من المنصوبات اشتريت جرام ذهبا أحمد أكثر اولادي ذكاءا كده إنما يجوز جره بمن أو بالإضافة يعني نقول اشتريت جراما ذهب أو اشتريت جراما من ذهب أو اشتريت جراما جرام ذهب يبقى بمن أو بالإضافة أما الملحوظ كما قلنا فهو الشيء المعنوي مش الملموس والما فنقول مصر أجمال البلاد دوا وهو منصوب دائما مفهوش لا جر لا بإطافة ولا بمن عبد الرحمن أكثر الحفادات حفظا أحمد أكثر الأولاد ذكاءً اصابت الاسكندريه هواء وهكذا ننتقل الى تمييز العدد العددان واحد واثنين يوافقان المعدود دائما مذكر مذكر مؤنث مؤنث وهكذا الأعداد بقى من حيث الاحكام هنتكلم عن الاعداد من حيث التذكير والتانيث ومن حيث التمييز لو قسمناها على في اعداد مفردة اللي هي من 3 ل واعداد مركبه اللي هي من 11 ل 19 وطبعا في اعداد معطوفه اللي هي من 21 حتى 99 وفي الفاظ العقود 20 و30 و40 لحد 90 وفيه لفظة 100 و200 و, و, و الى 1000 و2000 بالترتيب دي التاثير الاعداد المفاضله من 3 ل من حيث التذكير والتانيث العدد العدد الفسابي. يخالف المعدود اللي هو التمييز بتاعه فيعني ثلاث رجال الرجال دي مذكر يبقى الثلاثة يبقى مؤنث، ثلاثة رجال لو كانت نساء هتبقى العكس تبقى ثلاثة نساء لاحظ معي تجد ان التمييز هنا جمع مجرور جمع مجرور من حيث ثلاثة من عشرة من حيث التذكير والتأنيس العدد الحسابي يخالف معدوده أو تمييزه في التذكير والتأنيس والتمييز اللي بيجي بعده حيث جمع ومجرور عظيم الأعداد من 11 لتسعة وتسعين تمييزها مفرد ومنصوب مفرد ومنصوب من 11 لتسعة وتسعين مفرد ومنصف. لحد المية يعني لكن من حيث التذكير والتانيث متقسمه 11 و 12 الأحد والعشرات الجزئان يعني موفقان التمييز 11 كوكبا لو كانت مؤنثه كانت تبقى 11 عشرة نجمة أدي حاجة. النقطة الثانية عد 11 و12 نجي من 13 إلى 19 الأحد تخالف زي فوق الذات والعشرات توافق يعني لو 13 رجل رجل مذكر تبقى ثلاثة أي مؤنس عشرة رجلا لو كانت امرأة تبقى ثلاثة عشرة امرأة عشرين وثلاثين وتسعين لوحدها عقود يعني بالصفر دي لا تتغير مع المذكر ولا مع المؤنث عشرون رجلاً عشرون امرأة تسعون رجلاً تسعون امرأة وهكذا لا تتغير تذكيرا ولا تأنيسا إطلاقا ولا تتغير أيضا بالاضافة وإنما الأحد هو اللي بتغير يعني خمسة وثلاثين مثلا رجل أتبقى خمسة وثلاثون رجلا امرأة أتبقى خمس وثلاثون امرأة يبقى لها أحد مع المذكر زي هي من ثلاثة العشرة <تصفيق> لفظة مائة ومضاعفتها ولفظة ألف ومضاعفتها لا تتغير مع المذكر ولا مع المؤنش مئة رجل مئة امرأة ألف رجل ألف امرأة وتمييزها مفرد مجرور شوف الاعداد الكبيرة مئة ومتين وألف وألفين تميزها مفرد مجرور وأصغر الاعداد تلاتة العسرة جمع مجرور يعني أصغر الاعداد تميزها جمع مجرور أكبر الاعداد تميزها مفرد مجرور وما فيش منصوب غير من 11 ل99. طب اعراب العدد وبناءه شو باختصار شديد كده؟ الأعداد من 11 ل19 مبني على فتح الجزئين في محل ونقول المحل حسب موقعه في الجملة. إلا إلا 12. هنستنى من من 11 عشر 12 بس لأنها تعرب إعراب المثنى يعني نقول فريق الكرة أحد عشر لاعباً مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر عشان فريق مبتدا أكرمت أحد عشر متفوقاً برضو مبني على فتح الجزئين بس في محل نصب مفعول لأن أكرمت فعل وفعل سلمت على أحد عشر برضو مبني على فتح الجزئين عشان قبل منه حص الجر يبقى من 11 ل 19 نفس الاعراب مبني على فتح الجزء إن فيه محل والمحل حسب الموقع إلا 12 ف12 تعرب تعراب المسنة فنقول السنة اسمى 10 شهرا خبر لكن أكرمت يبقى 12 رجلا هتبقى مفعود بمنصوب بالياء باقي بعد أعداد من ثلاثة العشرة والأعداد المعطوفة والأعداد الميات والألفات كله يعرض حسب موقعه في الجملة حضر سبع طالبات فاعل رأيت سبعة طلاب مفعول منصوب سلمت على سبعة مجرور طلاب مجرور وهكذا يبقى كل الأعداد تعرب حسب موقعها رفعاً ونصباً وجراً إلا من 11 لتسعة تصف مبني على فتح الجزئين في محل والمحل حسب موقعه في الجملة وحنكتفي في المحاضرة دي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله على خير لنواصل دراستنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جد معكم